يعني توصل انك تاخد بيت اختك الجمالات وتطلقها من جوزها ما تجيبش سرته يا حسن اخويا ده راجل قليل الاصل وجلده على فكره احنا سرعنا لما جوزناها ليه اتصرعنا؟ انت اتجننت يا حسين اختك متجوزه بقى عشرين سنه ما يمنعش ما يمنعش ان احنا ما درسناش اخلاق الولد ده ده كويس ما درسناش ازاي ده انت اللي صريت ساعتها تروح تسال عليه وتعمل تحريات كامله مع انك انت اللي معرفنا عليها اصلا واضح ان التحريات ما كانتش وافية. اه نجاتي ده حويط وأكيد مخبي وراه جريمه لا جريمة ولا يحزنون الرجل جالي وتحيل علي وأنا وفقت اني ردهم علشان خاطر عيالهم هتغلط نفس الغلطة حسن تردهم من غير ما ندرسه ونسأل عن أصله وفصله قبل ما ندينه اختنا أبوس ايدك يا حسين ارحمني ارحمني شوية أنت بتعلي صوتك على اخوك الكبير؟ ها؟ هتعمل علينا زابط هلا؟ يا سيدي انا ياسف انا ما احقوق لك هو دي راسك اهيه تتعشى معايا ولا تروح تنام وتفرد جسمك في شكلك مش نام كويس يا حسين لا انا فاق قوي وبلاش السكة دي معايا سكة ايه؟ مش كل ما افتح معاك الموضوع بتحلق لي انا حلقتلك اه حلقتلي والشعر متنطور حوالي هو المؤس في ايدك مش بتحل حكاية اختك من غير ما تاخد رأيه انا اخوك الكبير يا حرط الزابط اخوك اللي وطفح الكوته. عشان تمشي انت تتباهى بالنصور والنجوم على كتافك مع ان كان حلم حياتي ان اخشي كلت الشرطة وتخليت عن حلمي عشان اربيك انت وقتك يا مولانا انا مقدر وش هاي الجمالك على كتافي بس ما كانش ينفع تتدخل في المشكلة وانت السبب فيها اصلا تاني حتقول انت السبب ما هو كله من السرداب المفقوع بتاعك اللي قرب اختك ده السرداب المفزوع اسمه السرداب المفزوع مفزوع كمان يا حسين طب بالذن مش حرام عليك اوعى تكون ده اللي كنت ناوي توديه لنحنوح اه كنت وما بقيتش بعد ما المزة عملت فيك مقلب وفهمتك انها حفيدته الاوغاد يرموني من عالسلم انا حسين ابو المجد دبوس يتعمل فيها كده بقى ان الرواية مذهلة مذهلة بقولك قوم اعمل لنا كده كبايتين شاي وانا هقراها لك ولا أقول لك اقرالك أول خمستاشر فصل منها لا لا لا بلاش الليله دي حسين انا مشغول قوي ودماغي متربسه مشغول في ايه مشغول في ايه احكي لي يا اخويا انا اخوك اللي مربيك لا دي حاجه متخصكش قضية قضيه كبيره معصلها معايا بس قضيه حلو قوي احكي لي بقى وأنا اللي هالك انا مش طايق اتكلم في الشغل نتكلم في اي حاجه واحنا بنشرب الشاي حسين ما هو تحكي لي القضيه يا اقرا لك السر ده بالمفزوعه قلت ايه الجواب دلقيته في وسط ورق بابا وهو ده اللي كنت بدور عليه الجواب يا سوني هنم اسمي جنابه يا ضغف اه اه اه اه اه اسف جنابه ده جواب تهديد واحدة بتهدد بابا بالقتل وماضجة باسم نجلاء ماضي اقول نجلاء ماضي تكون هي اللي ايه تعرفوها دي واحدة كده كان نحنوح بيه بيعرفها طب ودي كانت عايزة تخلص من نحنوح بيه ليه ده اللي لازم نعرفه بسرعة اسمعوا أنا عايزة كل المعلومات عن نجلاء ماضي دي تكونوا قداني بكرة الصبر ألو؟ أه, تمام ساعدتك يا فندم إحنا عاملين خطة حتوقعهم واحد وراء الثاني إذا فكر حد فيهم يرجع لنشاطه القديم ساعدتك حيشوف يا فندم تعليمات ساعدتك بتتنفس بالحرف الواحد أه, تمام ساعدتك يا فندم أنتو عندكم حل الطوارق في الداخلية ولا إيه؟ أنت ما تعرفش إن الحشيش كل سنة وإنت طيب ما أقول؟ ايه ده؟ عاملين احتفالية بعيد ميلاد الحشيش؟ <سؤال> تد <تبتطرق> يا حسين احنا نظفنا البلد من الحشيش خالص يا حسين ما سمعتش سيادة اللواء وهو بيقول في التلفزيون اللي حتلاقوا معاه حاتة حشيش يبقى انا اللي مدهله؟ ايه ده؟ سيادة اللواء بيتاجر في المخدرات ولا ايه؟ كمان بيعترف في التلفزيون؟ يا اخي افهم ده تشبيه بليغ زي اللي ساعاتك بتكتبه في رواياتك تصريح رسمي معناه اننا وثقين اننا قطعنا خبر الحشيش والله جدعان جدعان والله طب لما الحكاية كده بقى التليفونات دي عملت ترخها عليك ليه؟ هتجار الصامف مش هيغلبه هيدوره على طرق جديدة يوزعه بيها المخدرات واحنا امرأ ومش مخلينهم يفلفصوا عارف يا حسين؟ اه رد, رد تليفونات ده ألو؟ أيوة صام بتقول ايه؟ عارف عرف يبينق الفراخ تاني هو رجع لكارة أبو القديم ولا ايه طب اسمع انا عايز كمين يتعمل له الساعة 3 الفجر عند البيت المهجور اللي واخده في طريق الوحاة عشان نشوف ايه كتر فراخ والبيت دي بقى خد العنوان عندك الكيلو 98 طريق الوحاة تستخبوا فيه ايوه يا عصام ورا النخلة ورا النخلة ايوه ورا النخلة عصام والمقابلين يطلع فوق ويعودوا في وسط البلح البلح في البلح بلح يا عصام بلح المخبرين يطلعوا النخلة عشان لو العملية طولت وزهقوا يعودوا يأزأزوا في البلح ويتسلوا ده شغل يا عم انت مش زار بلح إله يا أزأزوه بس وبعدين مين قالك تدخل في الشغل؟ لا مش انت يا عصام خلاص اعمل اللي أنا ورتلك عليه الكمين في الكيلو 98 الساعة 3 سلام بالزمة ده كلام مش لقيين حاجة تعملوها بعد ما خلصتوا على الحشيش عايشين تخلصوا على الفراخ والبيض كمان عارف عورفي ده يا حسين كان من أكبر تجار المخدرات. السلام أبوه هو اللي كان فرارجي لكن هو انحارب بقى ولسه مش عارفين نمسك عليه أي دليل مش قادر سادة إنه مركز الفراخ والبيض حاجة تجنن طيب مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى هداف فعلا وركز في الفراخ والبيض مش عارف المهم كنا بنقول إيه ولا حاجة ولا حاجة أنا أنا أنا هستأزنك تصبح على خير والشاي اللي اتعمل يا حسين يا حسين رايح فين ده؟ ناوي عليها جنابه هاخطافها وهخليها تقر ايه بس احنا عمرنا ما واحدة في السن ده؟ هنخطافها واللي قلبه ضعيف ما يلزمناش مفهوم يدى العادي؟ اللي <تصفيق> تشوفيه يا جنابه يلا تفضلوا اختفوا من وشي مش عايز نشوفكو غير ومعاكو المعلومات عشان ارسملكو الخطة اللي ما تخرش الميا ايوه اللي يفتحه مكتوب عليها كيلو تمانية وتسعين يبقى هو ده المكان الدنيا ضلمه قوي وهو ما فيه الصريخ ابن يومين البيت المهبور بتعارف الفراركي هناك اهو ها ها ها يا عم عتباوي وبعيش مغامره حقيقية والفين فين البوليس بقى السعالي ساعه تخلى على ثلاثة ومفيش كمين ولا حدي آه. فوق الدخلة فعلاً ونشغلوا جلبلح مين الأخ؟ بسم الله أنا أنا أنا اللي أنتو مستنيينه أنت الحكيم؟ بشبال عليا ولا إيه؟ <تصفيق> مساءك نفتلين بليا؟ مساءك تخسافين فلا يا مراحب يا مراحب محسوبك ريشا بعيد فضل معنا يا حكيم ما ربيتك هنا في الأمان والتعالى جوا المعلم عارف عورفي مستنظرك بنفسه اه معقول ريشة وعارف عورفي حلف ديك الساعه